فليقاتل في سبيل الله الذين يشهرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 119. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمشتضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 114. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك 114. والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 115. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهوت 116. فقاتلوا أولياء الشيطان 117. إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 124. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 125. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه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 وَمَا أَصَابَكَ مِنْ من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا 110. وكفى بالله شهيدا 111. من يطع الرسول فقد أطاع الله وَلَا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَتُكَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بِنَيْطَاءَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يكتب ما يبيتون 119. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله أَفَلَا 110. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه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 119. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 110. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 111. وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 112. والله أشد بأتا وأشد تنكيلا 113. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها 114. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وَكَانَ وكان الله كُلِّ كل شيء وَإِذَا 113. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 114. إن الله كان على كل شيء حسيبا.